وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان ول الأرض وضعها ل لنا فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحبذ العصف والريحان فبيئ آلائك ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من النار، فبيئي آلاء يربك ما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبيئي آلاء يربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبيئي آلاء يربك تكذبان برج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبيي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبيي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالعلام فبيي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام فبيي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبيي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبيي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتموا أن تنفذوا من قطال السماوات والأرض فانفذوا لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فإذا شَقَّتِ السماء فكانت وردة كالدهان فبيئآ لا يربك ما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبيئآ لا يربك تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّ وَاصِيْ وَلَقَدَامِ فَبِيَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطْوْفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِنَانَ فَبِيَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبيئآ لا يربك ما تكذبان ذوات أفنان فبيئآ لا يربك تكذبان فيهما عينان تجريان فبيئآ لا يربك تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبيي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبيي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبيي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبيي آلا يا ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبيي آلا يا ربكما تكذبان مذهمان متان فبيي آلا ربكما تكذبان فيهما عينان فَبِيَيْأَلَىٰ يَرْبِكُ مَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مَا فَاهِهَةُ وَنَخْلُ وَرُمَّانٌ فَبِيَيْأَلَىٰ يَرْبِكُ مَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ النَّخِيرَاتُ حِسَانٌ فَبِيَيْأَلَىٰ يَرْبِكُ مَا تُكَذِّبَانِ محور مقصورات في الخيام فبيي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبيي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ